ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بغير منها، نأتي بغير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له الكسّمَوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا عسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء الثبيب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 أن أنصارا تلك أمان يهم كلها تبرهانكم كلها تبرهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزمون